بسم الله الرحمن الرحيم الدعوة السلفية للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم من ثمرات الإيمان الشريط الأول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله إن الحمد لله أصدره ولا كريم هو يفاقره ولا إليه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 ونقح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ليبتاني إلى يوم الدين أما بعد فإنني أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا جميعا من هذا اللقاء المبارك الذي أرجو الله سبحانه أن ينفعنا جميعا به وأن يزالنا ممن يستمعون القول فيتبعون أفتنا كل معيني أشكروا إخوانا أهل هذا المسجد الذين أتاحوا لنا الفرصة للاجتماع لهؤلاء الجمع الذين نرجو لهم النتوبة من الله والعلم النافع والعمل الصالح ولا أفعل الجميع أن الموضوع المحاضرة مهم جدا ولكن أحب أن نلقي نظرة سريعة ألا ما تنعناه من كلام الله عز وجل الذي قال الله عن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ومتصدعا من خشية الله فإذا رأيت قلبك وهو يترى عليك كلام الله أو تتنوه أنت بنفسك إذا رأيته لا يتعثر بهذا القرآن العظيم فاعلم أن في قلبك مرضا وحاول أن تعالج هذا المرض وذلك بصدق الإناغة إلى الله عز وجل والإقبال عليه والقيام بقاءاته راهرا وضافلا فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده إذا ألم من عبده صدق اللي وصدق التوجه إليه فإنه سبحانه وتعالى يعطي عبده أكثر مما عمل وبالحليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رضيه عن ربه عز وجل أنه قال من تقرب إلي شبرا تقربت منه جراعا ومن تقرب إلي دراعا فقربت باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا وهذا يدل على أن الله عز وجل أكرم من أبده وأوفى وأعظم كما قال الله تعالى ومن أوفى بعهده من الله لاستمانا من إمامنا وهو يقرأ عن الرحمن أنه وصده الله في هذه الأرصاف العظيمة إن إبراهيم كان ألمة, ألمة يعني إماما يختدى به ولهذا أمر الله نبيه وخافم الأنبياء أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة وقوله أمة قانتا هذا وصف كامل أنه قانت لله أي مبيم لطاعته ولنادة إليه وتنزيد أمره ولا أعظم من هذا الأمر العظيم الذي اتلاه الله به وسناه بلاء عظيما فين اتلاه في أن في أن يبدأ حبنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان هذا ابن فتراه على كبر وليس له ولد سوى ولم بلغ معه السعي فلا كبيرا يكون إنسان قد بعيد عنه وليس صغيرا لم تتعلق به النفس ولكن بلغ معه السعي بحيث يمشي معه ويعانقه السلاه الله تعالى بهذا البلاء العظيم كما قال الله عز وجل عندما بلع منصاعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذهب هو بمصدف يتولى ذبحه به إني أرى في المنام أني أذهب به ورؤية الأنبياء نوع من الوحي بل هي وحي كما قال عائشة رضي الله عنها كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا صادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاء مثل ذلك القبر ماذا قال هذا الابن؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجئني إن شاء الله من الصابرين نعمل أب ونعمل ابن كلاهما مطيعان لله قائمان لأمر الله عز وجل فلما عسلما واستجدما لأمر الله وانقادا لأمر الله وخله للجبيد خل ابنهم من جبيل أي على جبيله لأجل أن لا وجهه وهو يجبته جاء الفرد من رب جل وعلا وناجيناه أي يا إبراهيم أصدقت الرؤيا إنا كذلك نجل المسلمين إن هذا له وإذا له يريد إلى آخره المهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قامتا لله حنيفا نائلا عن الشرك ولهذا أكده بقوله ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه افكاره وصفاه وهداه إلى صلاة المستقيم واعلم أن الله قال اجتبى إبراهيم حتى استخذه خليلا له والخليل معناه هو الذي بلغ في المحبة غايتها الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا وها هنا مسألة حبة منذها عليها وهي أن بعض الناس يقولون محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله وهذا نقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم بل محمد خليل الله وإبراهيم خليل الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا والخليل أعلى من الحبيب الخليل أعلى من الحبيب ولهذا محبة الله عز وجل تكون بعباده الصالحيين فما قال الله تعالى تصبح ياك الله بقول يحب المرحبون واحق طبعا انه يحب الصادقين وانه يحب المتقين وانه يحب المسلمين لا في كله ها وقد ابراهيم صلى الله عليه وسلم فهي أعلى ولا ترتدوا بعامة الناس الذين يقولون محمد الحديد وابراهيم الخليل كما اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن محمد خليل الله وأن إبراهيم خليل الله. ثم قالت على شاكر بأن عمد إشفاءه وأداه إلى صراط المستقيم لأن هنيه والشكر والقيام بفعله. ونحن الآن نذكركم أيها الأخوة بنعم الله علينا فإننا في هذه البلاد أنعم الله علينا بنعمتين عظيمتين نعمة الدين ونعمة البدن أما نعمة الدين فهي نعمة الإسلام لله الحمد فإن هذه البلاد منها جدأ الإسلام وخرج إلى أكبر العالم وإليها يرجع ويأزع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإيمان يأزع إلى المدينة كما تأزع الحية إلى جفرها فبلادنا هذه ولله الحمد منها خرج الإسلام وإليها يعود. هذه النعمة الذي لو لو خاب شأن هذه الهداية، وفتشت أق في ألقاب مسلمين، فوجدت عندهم من الحراس الكبير في العقائد والأعمال والأقران والأخلاق والصواب، ولا أريد بكلام هذا، أريد بذلك التنكيف عليهم أو أن يشمل ما أقول بكل فرق منهم، لا، ولكن أريد. التحقف بنعمة الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد وأصل الله تعالى لدقية المسلمين البداية والصلاح أما النعمة الثانية فهو نعمة الأمن نعمة الأمن الثمانين رخاء العيش هذا أيضا لا يفاجي يوجد في بلاد من بلاد السنة كما نعلم وهو نعمة عظيمة ولهاب محمد الله ذي على فريش فينا قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جور وآمنه من الخوف فذكرها اليوم الأمرين الأطعمنا من الخوف ولا شك أنهما من أكثر النعم أيها الأخوة لو أننا لا نستطيع أن نتغذى ولا نتعشى ماذا تكون الحال؟ لو أننا لا نأمن على أنفسنا ولا على أموالنا ولا على أولادنا ماذا تكون الحال؟ إذن فعلينا أن نذكر هذه النعمة العظيمة نعلم أن النعمة إذا لم تشكر فإنها تتوح قال الله عز وجل وإن تلو يأترسل قوما غير كل ثم لا يكون عن فالبهم وقال تعالى فإن يفكر بها هؤلاء فتوكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرية فنعمة إسلام إذا لم تشكروها ولم تقوموا فيها بالواجه فإنه ينشق أن تسلب عنكم ينشق أن ينزع عنكم الإسلام وأن ينحى من قلوبكم الإيمان ولا يارب الله إذا لم تقل بشكل الله دعال على هذه النعمة العظيمة وأن ينعمل الإسلام ولذلك بأن تسلبوا أنفسكم وأهليكم وجيرانكم ومن تستطيعين على إصلاحهم هم النعمة الثانية وهي نعمة والرخاء فإنكم إذا لم تقوموا بها فإنها تسربوا عنكم استمعوا إلى قول الله عز وجل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة متمئنة يأتيها رزقها رغة من كل مكان أرجو أن تطبيقوا هذا الوصف على بلادنا قرية آمنة متمئنة يأتيها رزقها رغة من كل مكان إذا تطبقنا هذا الوصف على بلادنا اسألكم الآن هل انطبق هذا الوصف على بلادنا؟ نعم. أجابون قالوا كمان، فإن بلادنا أعمى لئما يأتيها رزقها رغدا من كل مكان من أقطار الدنيا كلها، حتى أننا سمعنا قبل عام أو عامين أن طناص فات من أوروبا إلى بلادنا، طناص من أوروبا ينقل الطائرات إلينا بما كله رغدا وبكل رقعة. إذا. إلى بنا آنية مطمئن، يا بيهر صارغة من كل مكان. أقول لا، فكذرت بأنعم الله، كذرت هذه النعمة، لم تكن بواسد النعمة، لم تجعل هذه النعمة عونا لها على بعض من عبدها، لم تصنع هذه النعمة بما خلق من أجلها، فكانت تسرق فيها، وكانت لا تفهمدها. خلق الطعام مأخول بني آدم الذي نكرمه الله عز وجل ترتيه في الزبائد والأمكان والعياد بالله هذه التي قضرت في الله لم تكن بداعة المنع ولا بحق المعمة كانت النتيجة بعد أن كانت آمينة مطمئنة ليأتيها مزقها رغبا من كل مكان فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كان يسلعون لباس الجوع هذا الرغب في العيش والخوف بذل الأمن والأسمحة هو يتمثناه فعلينا أيها الأخوة أن نشهر الله على هذه النعمة فإذا كان بأبينا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله جميعا كما قال الله تعالى في نوح إنه كان عزدا شكورا والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول حتى تتورم أجناه من كل القيام ويقال له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ومتى أقرب؟ فيقول أكلا أحب أن أكون عزا شكورا أيها الوقوة نستمر في التعليق على هذه الآيات الكريمة التي سمعناها من إمامنا اجتباه وهجاه إلى صراط المستقيم والصراط المستقيم هو دين الله الذي وضع الذي أنزله على عباده هذا هو الصراط المستقيم ليس فيه عوض ولا عمد. وإننا هو طريق من يصل إلى إلى الله أزوجك وآتيناه في الدنيا حسنة هذا الله أعطاه في الدنيا حسنة وهي الذكرى العظيمة التي فعلها إبراهيم ربك وقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين وكان عليه الصلاة والسلام نحل السناء من الأنبياء وأبداعين حتى إن جميع الأمم والمرل تنتمي إليه اليهود يقولون نحن أفراء إبراهيم والنصارى يقولون نحن أفراء إبراهيم وإبراهيم على منذنا ونحن على منذك فيقول الله عز وجل مكذبا إياه بعد أن كفروا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسما وما كان من المشركين إن أول الناس إبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله وليه مليه نعم أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وكانوا على دين الله وهم اليوم تقين كانت شريعتهم قائمة والنصارى تقين كانت شريعتهم قائمة ثم لما نسق بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كان أولى الناس به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين اتبعوه ثم قال الله عز وجل وإنه في الآخرة لنا الصالحين في الآخرة يقول في عبادة الصالحين الذين رأهم جنات المرين عند الله عز وجل ثم أرحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وإبراهيم ملةه هو الإسلام وضاعة الله عز وجل ثم قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والنعبة الحسنة وجادلهم بالليه أحسن ادعو وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ نَدْعُوهِ يعني أُدْعُ من يتوجه إِلَيْهِ الدَّعْوَةِ من نفسك أولاً وآله وجيرانك والأقربين الأقربين وكل من استطاع من الناس أُدْعُوا إلى سبيل ربه وقوله إلى سبيله أيديه وانظر يا أخي قوله إلى سبيل ربه بعض الناس يدعو إلى سبيل الله فيريد من عباد الله أن يقوموا على دين الله ويكونوا يدعو إلى تبيل الله حقا بحيث لا يغضب إذا عطاه الناس إلا لله ولا يستعثر إذا عانده الناس بل يستمر في دعوته لأنه ليس يدعو الناس لنفسه ليدجلوه ويعظموه ويوقلوه إنما يدعو إلى سبيل ربه لو مصر دائمًا على الدعوة سواء أولي في بالله أو أحرم بالله، لأنه يدعو إلى سبيل الله. ثم إن الذي يدعو إلى سبيل الله لو تبين له الحق في غير ما هو عليه رجع إلى الحق وخالف ما كان عليه. ولا يهم أن يقول كلمة الحق ولو كانت على نصيبه. أما الذي يدعو إلى نفسه فإنه يصر على قوله ولو ظهر أن الحق بخلافه. فهذا دعا إلى نفسك ادع إلى تبيل ربك بالحكمة والموعبة الحسنة وجاليهم بالتي أحسن الحكمة هي السواق يعني دعا نقول الحكمة بحيث تصول حكيما تنزل كل إنسان منذلة وتوفر كل دعوة إلى من يستحقها على حسب الحال والحكمة كما قال الله عز وجل يؤد الحكمة من يشاء ومن يؤد الحكمة فقد اوتها خيرا كثيرا بعض الناس ما يريد أن تدعوه بالشكمة فجلوا في رجلا عند المسجد والناس يصلون فإذا أراجع أن يدعوه قال يا حنار يا خبيل يا كذا وكذا من ألقاب السوء لماذا لم تصلت وهذا ليس بالصحيح الواجب أن تدعوه بالشكمة بالرشو واللين وليس هو أعظم من فرعون ولسه أعظم من موسى وقد قال الله تعالى في نيسا وهارون اذهبا الى في العون انه ترى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويقشى ونحن الان في هذا العصر في عصر لي والذك والإضاح والجيام والإقناع وانا اقول لكم على ما من غير اقتناع تقول فإنما خوفا فأعلم أن التمر ستكون قليلا لكن إذا أقنعته وتعوده بالحسنة وبينزله الحق وورغطته فيه وحذرته لنا الضاطل فإنه يقبل وإن شرح صدره ويقبله قلبه ويقبل إلى ربيه تبارك وتعالى وهذا أمور مهم جدا استعمال الحكمة بكتعوة إلى الله ثم قال والموعدة الحسنة الموعدة الحسنة تشمل تشمل حسن الإلقاء وحسن الإقناع حسن الإلقاء بأن يكون إلقائك على وجه الحكم بفضل ما تستطيع وحسن الإقناع بحيث تأتي بالحجة البين الظاهرة المقنعة ونحن نغيره مثلا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين حاج رجلا برده فلم الذي حاج إبراهيم في ربه أن الله من ملك هو الله من ملك فجعل يحاج إبراهيم في ربه ينكر الرب إذا قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت من الذي نفق الروح في الإنسان في بطنه أليس هو الله عز وجل يأمر الملك فينفق بيطور ومن الذي يريد الحي أليس هو الله بلأ هو الله عز وجل يحيي ويميت قال هذا الملك أنا أحيي ويميت كيف أنا أحيي ويميت يعني أنه يؤتى بالردل مستحقا للقتل فلا يقتله فزعنا أن هذا إحياءه ويجاب الرجل ليس منه جناية ولا يستحق القتل فيقتله فيزعم أن هذا إماته وبالحقيقة أن هذا ليس بإحياء ولا بإماته أن الذي لم يقتله ومستحق القتل فإنه لم يحيه بل أبقى حياة كانت موجودة فيه وأن الذي لا يستحق القتل فقتله يخرج روحا منه وإنما فعلى يخرج الشغل فيه ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يناقشه بل أتاه بأمر أظهر وأبيا ولا يستطيع أن يتهرغ منه قال الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي ما في الوشيك هذاا، وآخر ولاة من هذا من هذه المحاكاة أنهم ينظر إلى المنابر أن لا يسلك الطرق التي يمكن لخصمي أن يحتض بها أو أن لا يتدمن بها أو أن يعارضها وإنما يسلك الطرق الواضحة المفيدة ماذا أمك هنا لما قال إبراهيم إن الله هذه بشمس الممشق ودي بأمن مغرب ما استطاع أن يقول شيئا الذي كفر والله لا يهد قوم الظالمين والهذا قالونا والموعرة ما معنى فصل الموعرة فصل موحرة في القول والغلق فصل الموعرة أيضا في الإقناع وإقانة الخج والبينة وجادلهم بالذي أحسن إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ جَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ ذُنُهُ سَبِيلِهِ لأنه يعلم فائدة الأعلى وما تفق الصدور فمن علم منه سبحانه وتعالى من علم منه أنه أهل للهداية هده والله عز وجل كما قال الله تعالى فالله أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم بمن يستحق أن يكون رسولا وأعلم بمن يستحق أن يكون تابعا للرسول الله أعلم حيث يجعل للسلتهم وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن يظل عن سبيله لو جدن له الهجة فلما زاهوا أزاب الله قلودهم والله لأنه قمتها سبيه قال تعالى وَإِنْ عَاقَدْتُمِ فَعَاقِمُوا بِمِثْ لِمَا عُقُدْتُمْ لِهِ وَلَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ حَيْضٌ لِلصَّابِرِينَ فبين الله الآية أن من اعجذي عليه وله صريقا طريق جائزة وطريق مستحفة أجائزة إن عاقتتم فعاقبون بمثل ما عنطبتم به مثل ما فعل بك ولئتظرتم وتحملتم واحتسدت مراجع من الله لهو خير للصابرين ثم قال الله تعالى مهجه للأمر إلى رسوله فهو لهو لأمته أيضا واصفر وما صبرك إلا بالله يعني احبث نفسك على طاعة الله وعن عصية الله وعلى أكثر له مؤلمة وما صبرك إلا بالله لا تظهر أنك تتقل بالصبر إنما صبرك بالله عز وجل إن أعانق الله عليه حصل ذلك وإلا لم يحصل وبقوله تعالى وما صبرك إلا بالله إشارة إلى أنه يمتع الإنسان عند الصبر أن ينزل حاجته بالله عز وجل وأن يعتمد على الله تعالى في تصميره وتحمله لهذا الأمر الشاب حتى وكون صابرا عليه ولا تحزن عليه ولا تكون في فريق مما ينقوم من آية عظيمة ما يتحمل هذا الوقت لا تحزن عليه أي على إعراضهم وعلى إبائهم للإسلام بعد أن تدعوهم وهذه المثلة كل إنسان غيور إذا جاء أحدا للحق فإنه يحسن إذا لم يقبل لا ولكن لا ينبغي أن تجعل هذا الأمر ويخزنك على عدم قبول ما تدع إليه من سبيل الله لا تجعل هذا صارتا لك عن دينك وعن مراحلة نفسك لأن بعض الناس من بعض الخير يشتغلون بغيرهم عن أنفسك يجد مثلا يحزن ويقنق من رحمة الله ولا يؤمن المستقبل ثم ينسى نفسه عندما وهو يصلي يفكر ليش ما رأت نفلان أقول تعزن وليش ما رأت نفلان أقول أترك ليش ما رأت نفلان أقول أترك التأمينات والميسر ولا شيء المحرمة فيشتغل جائري عن نفسه لا لا تحزن عليهم ولا تسع لكن ادعو إلى الله لا ترفق الجعوة ولكن إنما عليك البلاء والله بصم بالعباد ولا تكو في ضيط مما ينفرون بك ويحاولون أن نصد الناس عن دينه لا تكو في من هذا لأن الأمر إلى الله ولهذا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الذين يتقوا الله عز وجل يكون الله معهم ينصرهم ويسجنهم ويعينهم على أمورهم وكذلك الذين يبسنون إلى عباد الله ويسلمون في عبادة الله يقول الله تعالى نعم ينصره ويؤيدهم ويعيدهم في أمورهم سبارة وتعالى وبعد أن اكملنا ما تيسر من الحول على هذه الآوافة الكريمة نرضع إلى موضوع المحاضرة وهو الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالله سبحانه وتعطيها ومن أربعة أمور أولا الإيمان بأنه سبحانه وتعالى الحي القيوم الكامل في حياته حياة الله عز وجل كاملة متضمنة لجميع أصاب الكمال كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال قال الله عز وجل وتوقف على الحي الذي لا يموت وقال سبحانه وتعالى كل من عليها كامل ويبقى وده ربك بالجلال والحقام وحياة الله عز وجل ووجود الله هذا وجل قد دل عليه الكتاب وصينا وإجماع المسلمين والعقل والحس كل هذه الأدلة الستة متطابقة على أن الله تعالى موجود الحين اليوم أن وتعال لغنا لو كان لو كان أمامنا رجل نقرأ عليه القرآن ويقول نرى في القرآن. نترو عليه جاء في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول, لا ويقول أنه لا أصدق لا يؤمن لأن الله موجود ولا يوجد نقول له ما رأيه لو قيل له إن قصرا مشهيدا مزينا بالثريات وبالأشجار الباسقة وبالزهور المتنوعة البهجة لو قيل لك إن هذا القصر وجد بدون أن يبنيه مباني ماذا أحد؟ ما وجد هكذا تصدق بهذا ولا؟ نسأل هذا ممكن وجود الله؟ لو قيل له هذا؟ تصدق أن هذا القصر العظيم المنظم وجد بدون مباني؟ ماذا يقول؟ يقول لا أسفت قطعا له: هذه السماوات والكواكب والنجوم والشمس والقمر والبشر والجبال والأنهار من الذي خلقها من الذي أوجدها على هذا النظام البديع العجيب والشمس تتذين مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم هذه الشمس منذ الله وهي على من ي... على من يعلي. لا تتقدم ولا تتأخر ولا تنزل ولا تعلو ولا ت... تذهب يمينا ولا شمالا بل إنما تسير على حسب عن الله عز وجل أحد من الجسد خلقها هذا خلقت نفسها لا إذن لَمْ لَمْ يخلقها إلَّا اللَّهَ أنت بنفسك الآن ألم تقولي إذا كان وحيدا ولا وثلاثون سنة نقول لهم أنت منسك قبل خمس وثلاثين سنة هل أنزل موجود؟ سيقول نعم ولدك وله ثلاثين سنة نخاطب رجلا له ثلاثين سنة قلنا له أنت قبل خمس وثلاثين سنة هل أنزل موجود؟ سيقول لا فتبقى. قلنا له إلى من الذي أوجدك أمك أبوك لا الذي أوجدك هو الله عز وجل قال لو تعالى هل أتاعد الإنسان من من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلا خلقنا الإنسان من يطفق أمشاة نفسه فجعلناه سنع بصير إلا الذي خلقك الله ما تستطيعه أم تصنعه ولا أبوه. ولهذا إذا كان الإنسان عظيما والله جل وعلا أخطر لأنهم يخلق ما يشاء يعظوا لمن يشاء إناتا وعظوا لمن يشاء الدكور أو يزوجهم دكرانا وإناتا يزوجهم معناه يعني يجعلهم يتزوج بعض يزوجهم يصنفهم يعني يجعلهم هزناتا دكورا وإناتا أو يزوجهم دكرانا وإناتا أو قسما راحية من يشاء عقيما الناس لا لو فعملتهم وجدت بعض الناس ما ولدت ما ولده إلا ذكور وبعضهم لا يولد له إلا إناه وبعضهم يولد له ذكور إناه وبعضهم لا يولد له هذا الذي لا يولد له أحد لو طاف بأقطار الدنيا كلها وعلى كل كبيل ماهر يريد أن يجعلوا له من مائه ولدا ما استطاعوا أبدا يقول الذي أوجدك والله عز وجل وهو سيضر بهذا فإذا أقر بها ونظر إذا يجب أن تطل بمجر الله عز وجل ويقال إن أبا حنيف رحمه الله والإمام المشكور إنه جاءه طائفة من السمينية الذين يكون الخارج وقالوا له إننا سائلوك أيها عن فأتبئ الله يقولون إنا ذهنيك رحمه الله سكت سكت فأعادوا عليه قالوا أكبتنا لما رأوه ساكسا طمعوا لأنه انهزم فقال لما أعادوا عليه مرة ثانية أو الثالثة قال أفكر في سفينة جاءت الى بجدة نحضر للعراض الى بجدة وليس في النورة ونزلت الحمر وانصرت من حيب جاء وليس لها ولا لا من لا قلن ولا رؤون قال سبحان الله. أنت كيف الكلام هذا قال إذا كل لا فروا من هذا, ممكن. وأن هذا الكلام من الكلام وأن نمز لهذا الكلام من فلماذا هذه السماوات العظيمة الشمس، القمر، اللذين، الجباب، الشجر، الدوار من الذي خلقها؟ هل يمكن أن تخلق نساء؟ هل يمكن أن تكون محتلال غالب؟ حينئذ نحص مهن وغلبهم في الحجة وعجزوا أن يقول شيئا وهذا دليل عقلي قدري ما أدركوا هذا. ثم إننا مشاهد ألغم في المحسوسات ما يدل على ودول الله وكل ما يقرأ أول الله عز وجل في عدة جاءنا القرآن ونيوحا إذ ناتا من قبل فاستجبنا لك وأيوها إذ نابا ربا أني نتعذب وأنت أخم الراحمين فاستجبنا له قولا هناك مدعوين والله عز وجل وقاربنا على إجابة اجتاء وهو عز وجل ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أرجو لكم ما يقوم قبل مرة عليكم يخل ربهم والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بأخيرهم يأخذ ناسا من الجنة. فقال يا رسول الله هلت في الأموال وانقطع في السبب هجل الله يريزون فرق النبي نبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم أغذنا قال عنا سبحانه مالك الروايس الحديث رضي الله عنه والله ما في السماء من سحاب ولا قسعة يعني لا قطعة صغير وما بيننا وبين سرع من بيك ولا داع سرع جبل معروف في المدينة يأتي من قبل السحاب يقول ففار السحاب أنفار الجبال أنفار الجبال نغلب نغلب حتى انتشر السماء فصار له رعد وبرق ونزل المطر كما نزل نبينا صلى الله عليه وسلم من المنبر كلها المطر يتحاجر من اللي سبحان الله رب العود من لي أجاب الرب صلى وعلا قال اللهم أغسنا وابتعى الخطاب إلى الله وعجابه الله عز وجل في هذه السرعة العظيم لأن الله يخبر عن نفسه إنما عمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن ويكون في واعتبروا يا جميع. اعتبروا بقوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم بستاغر كل المخلوقات الميتة تزجر زجرة واحدة لتقوم من موتها إلى ربها فإذاهم بستاغر على سطح الأرض أحيانا قال الله تعالى وَمَا قُنْرُنَا إِلَّا واحدة كان ينزل غصا، ما عصى يحل غصا. فهذا عم الله عز وجل. عليهم أن النظر، صار ينزل لقطة من أسبوع. يغزل على المدينة وعلى محيطها. ثم دخل رجل أو رجل الأول أو غيره، وقال رحمة الله. كهدم البناء وغرق الإنسان لا يستطيع فإلا على هذا ولا على هذا تعدم البناء وغلق المال فدعوا الله يمسكوا ورفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال الله ما حوالينا ولا عليه، وجعل يشير بيديه هاكذا حوالينا هاكذا يقول الراوي فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجه فذا فرج دامنا عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يزيلها بيديه. ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى قال فقالتنا نمشي في الشمس وصار المطر حول المدينة هذا أكبر جديد على وجود الخالق جل وعلا وعلى قدرته وعلى إجابته وعلى إجابته إذن فهو الرب العظيم الخالق القادر الملك وهذا هو وتوحيده بوضية أما في الولوهية وهو الأمر الثالث مما تعلق بالإيمان بالله فأنا لا تصرف شيئا من العبادة إلا لله لا تأذب إلا الله عز وجل. لا تأشأ إلا الله لا تتقرض إلا إلى الله لا تنب عبادتك متى الناس ولا تناء الناس ولا تقرب إلى الناس ولا تنب عبادتك شيئا من المات ولهذا قال آل إن إذا فعل العبادة من أجل الدنيا قتل في العبادة وصار آدم وقالوا لو أن الإنسان حج لغيره من أجل أن يأكل المال فقط فحج هدواته وحرام عليه هذا الأمر لأن من أراج الدنيا بعمل الآخرة فقد قال الله تعالى إن كان يريد الدنيا وزينتها ونوفي إليه نعمالهم فيها ونوفيها له القصير أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَلَهُمْ تِلْآخَرَةِ إِلَّا الْنَاطِ وَحَبَطَ مَا صَمَعُوا بِيهَا وَبَاطِلُ مَا كَمْ يَعْبَلِهُمْ أيضاً لا, لا تُحَسِّنِ العبادة من أجل الناس من الناس من إذا صلى في بيت نقر الصلاة وإذا صلى وحوله أحد زين الصلاة يزينها لمن؟ لبشر نذره لا لا ينظر بل لا يجوز أن يرائي الإنسان بعبادة ربه فمن كان يرد لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا حتى في طلب العلم وأنا أردت هذا القول إلى طلبة العلم لا يجوز الإنسان في طلب العلم في كلية أي كلية كانت من أجل أن ينال الراطف أو المرسلة لا أطلب العلم للعلم أطلب العلم لحفظ سريعة الله ولرقع الجهدي عن نفسك ولرقع الجهدي عن عباب الله ولأجل أن تبع إلى ذبي الله على بصيره هذه النية الخالصة وأنت إذا نويت هذه النية ما فاتت شيء من الدنيا إذا تفضلت سوف تمام المرتبة التي نالها الذبي الآخر الذي لو يجب طلب العلم إلا أنه إلى المرتبة والفصول على الغابت حضاري أيها الإخوة حذار أن تكون نهيتكم دنيئة أن لا بطلب العلم الشرع الذي يراد به وضع الله لا تنوى به إلا مصورة إلى الدنيا فإن ذلك بطبار وفواسل لحاج كثير يقوشونه على أنفسكم أما أن يراد بما تعلق بالإيمان بالله فهو الإيمان بأسماء الله وصفاته كلنا يعلم أن القرآن مميوغ من أسماء الله ومن يigence Title in Sathabahdai في القرآن من أسماء الله الشيء كثير أحصينا منه ما يزيد علي 80 اسم الله دون الأسماء النظاعة الترقب العالميين ウamaan من الغـ أحصينا من الأسماء النفقدة غير النظاقة من أسماء الله ما يزيد على 80 من الله هذا لك في القرآن من س بقرآن من صلات الله ما لا علينا أن نغلل بكل اسم سمى الله به نفسه وبكل صفة وصف الله به نفسه وأن لا نتعرض لهذا بتحييه وتغيير وإحالة للمعنى على غير ما عرض الله ورسوله لأن ذلك جناز عظيمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مثلا أن نتجنب محذورين عظيمين في الإثبات علينا أن نتجنب التمثيل أي لا نمثل الله بسفاة كلنا يقرأ في القرآن بل يجاه مبسوط كان. ونقرأ لما بيدي لا تظن أن يدى الله سيجي المخلوق أبدا فإنه كما أن الله تعالى لا يماثل خلقه وكذلك صفاته لا تمادل صفات الخلف والله يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو الصمع البسيط ربما لا تعتقد أن صفات الله صفات الخلف لكن يأتيك الشيطان ويقول كيفيتها كلا وكلا يسوي الإكتور معي عن صفات الله هذا أيضا حرام لا أن صفات الله لصفاة أحد من المخلوقين، لأن الله أعظم وأجل من أن يحيط بالصفاة كما قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما قلتهم ولا يحيطون به علما وقال سبحانه وتعالى لا تذركه الأبصار وهو يذرك الأبصار وهو اللطيف الخبيل إذن علينا أيها الأخوة أن ألا نتعرض لصفاة الله سبحانه وتعالى بتمثيل ولا تجيب من أنه كي يشوك ذلك إن قلنا ذلك فقد سدابنا وقلنا على الله ما لا نعلم وسورة ابن مالك رحمه الله سورة عن قول تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى وكان وكان عند الصحابة عند السلف الصالح من تعظيم الله عز وجل ما ليس عندنا لما فعل هذا السؤال الرحمن على العرش استوى كيف استوى وشو الاستوى أطرق برأسه ناتنا وجعل يسوفه عرفا من شدة هذا السؤال ثم رضع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقوف والإيمان به واجب والسؤال عنه بجأ ثم عمر به فأخذ من المسجد وقال ما عظيمك إلا ربنا متجع هاكذا الذين يعظمون الله وأكبرونه حتى قدرين يرون أن هذا السؤال عظيم هذا هو سؤال فكيف لن يحاول أن يقدر التكييف بقلبه أو أن يقرره بلسامه فإن هذا من أعظم الفرية على الله عز وجل وأعظم الكبير وأعظم على الله كيف تتجرى أن تكيف سبعت رفك عز وجل أيها الأخوة بالله المتضمن لهذا يسهل أمراض عظيمة إذا آمنت بأسماء الله عز وجل وبما زيّف عليه من الثفات فإن هذا لا بد أن يثمر لك تمرات عظيمة جديدة مثال ذلك كل ما يعلم أن الله أحسن على الله في الرحيم. هذا قد عقص الإنسان إذا نزح إلى الظن يجب أن يتذكر أن من سمع أنه فهو سبيل العظام الله تعالى في مقال التحديد لعلمه أن الله سبيل العظام وأن الله صبيل رحيم. وقال في مقال التنائي على نفسه: نبقي عبادي حني ونصبي الرحيم رحيم، عبادي هو العظام العليم كما رابس قنوز على أن يغني على مسته سبب المذكرة فلما أراد أن حجر عدى فدعه لحقودا فقال إعلنه أن الله سبيل العقار فإحذرها العقار وأن الله غفور رحيم ليتعذر إلى أفضل المرضى والرحمة اشعر لكم ورحمكم لكن لما أراد أن يتمتح ويئن على ناسه قال مذي عدى بالأمي عن الغفور الرحيم وأن عبادي هو العذاب الأليم فصل جميعا من كذلك إلي أعلم لأن الله صميع بصير صميمك بصير صميم يسمع بالأول وأن خطي جل ماذا يكون مقامك وأن ستهم هذا الإيمان مقامك أن تسمع الله ما تسمع الله ما يرغيه ينبغيه والتنائي عليه فأحذر أن يسمع الله كما ما فتتجنب نوعب الله لأنه يسمع جل وعلا هو على عرشه فوق خلقه ولكن من يسمعه أرمى لا يقتاريه من أسواقه وإن بعض يأي خلق يسمع أنه ينهفه ويقينه تحت في جل وعلا كذلك أنه بسيط فحب أن يراك في ضاعك تذهب إلى المسكة لأنه يراك سنة النبي عليه الصلاة والسلام فطال بحسانه أن تعد الله فأنك تراه فإن لم تكن تراه وإنه حيث أن لي وراك فيثينك بس الله وعلا أيضا إذا أعلمت وآمنت أنه لا يمكن أن تحب أن يراك على معطيصك حتى ولو كنت في فيزك وحدك لأنه وراك لو كنت في فزة يغفل ما لك أحد فعلم أن الله لا يفع عليه سن مالك فإذا ألمت بهذا فإنه لا بد أن هذا الإيمان عن أن تعصي الله عز وجل هذا المكان من الذي انترك به عن جميع المخلوقين فبهذا جاءت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الإيمان أن تعلم أن الله ما أتحيه مهما كله وبأي مكان فهو سبحانه وتعالى يعلم جده واسمه قولته ويراب وهو على عرشه جل وعلا لأنه سبحانه وتعالى ليس ما نفعله مع خلق أمه بالأرض لا لأنه جل وعلا على عرشه استوى فهو على عرشه قوق خلقه واسمه جل وعلا يعلمه يعلم ما في ضلائله واسمه أخواله وراء أخواله ويذكر سلينه ويصدف أخواله ومن ثانها كذا فهو معهم وإن ثانتهم أعشق في على كل حال الإيمان بأسماء والصفات من أعلى من ما يحمل الإنسان على طاعة الله عز وجل ولكن فهذا مما لفظرة من قبل أحدا مما كنا التنزيل أو التكليل نعلم أنك لم تدع كذارك وأن هذا يؤدي إلى كونك تعطيل والجارب للغاية هذه التنزيلة نسخة أغلق للمدى صغيرة كل ما يعلم أننا ونحن أحيان فينا روح فينا روح هذه روح بها أحيان مدامة روح في البدن لا تتكلم، تزدكلا وصرى وتذهب، وتذهب لكن إذا ترتك هذا روح من البدن ماذا تكون روحة من اللحم والعظم والعظام لا تسمى ولا ترى ولا تتحرق ولا ترهب ولا تجيب ورب شاركناه على مكانه فما استطاعه إلا ولا ترهبه أتألك الآن استطيع هذه الضوء ويش هذه الضوء ما تستطيع ما تستطيع وهي في جنبك لا لين غروعة وهي مقوم حياتك ما تستطيع أن تستطيع وهي أرض من خلق الله عز وجل هي تستطيع أن تتواصل إلى وسط الخالق الله على نعمة إلى معرفة حقيقة الاستحالة، فإن هذا عنهم إجراء استحالة، ولهذا يجب علينا أن نقول عن هذا الأمر: كنا قردين من منارك أمه الله. هل يجوز أن نقول؟ لأنه مكتوب بالعقل فلا تحاولوا. وإذا كان هذا مكتوب بالعقل، فإن التليل السمعي الشعري لم يأت به أيضاً. انتبه عن التليل العقلي والسمعي، فاجت الطرف عنه. ويررى هذا كلام عن مالك أنه قال أن السواء معلوم والحيف مجموع والإيمان في الواجب والسلام عليكم إلا أهلاك اللفظ الأول والعفقة أزل بأنه على كل حال عرقنا أن هذه الأسماء الحسنة واستفادة العليم العليا يوجد الإنسان كما رفع الله عز وجل وإذا أطاع الإنسان ربه وقام بمرضاك الله عز وجل فإنه يتعد في الدنيا والآخرى في الدنيا والآخر يا أخواننا كلنا كلنا ويشب السعادة في الدين والآخر حتى الفطاع ويشبون السعادة في الدنيا ولكن الثمن بثير أقرأ عليكم أول الله عز وجل من عمل صالح من ذكر أو أولكا وهو مؤمن شبعنا الخالق بشغل أن يكون غير عزيما وهو مؤمن. فلنبلي منهم حياة طيبة ولمدينهم أزرهم بأحسن ما كانوا يعملون حياة طيبة هذه سعادة الدنيا ولمدينهم أزرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذه سعادة للأخير الله ربما كلنا ننصد ذلك والله لم يحب في لنكين فقرة عمل صالح مدنين على الإيمان من عمل صالح من ذكر حول ذا وهو مؤمن ولم في ذنبه حياة طيبة ولم في ذنبهم أجرا في أحسن ما قال الله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما يمد فيه لجاء لذنبنا عليه بالصيوح المنوك فيما يظهر الناس هم أنعم الناس في الكنية معظم خاصة لكنهم ليسوا الله أنعم من أهل العمل الثالح من عمل الثالحا من ذكر نعود فلا نحيي منه حياة قيدة ولا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملونه المهم حقا مصابب الثر فماذا يسر يسر مصابب الثر هيشكر ولهذا قال رسول الله عجبا لأمر المرد انما امره كُلَّهُ خير ان اصابك غير الراء صبرت كانت خيرا له وان قرص الصرع شكر وكان خيرا له وليس ذلك لاحد الى المؤمن لكن غير المؤمن اذا اصابته الضراء انتهى انتهى يعرف الله ويشكر على الضرّة ويشكر عند السرّة ولهذا لا أحد أن أعلمه أددا فمراف الناس لله إذن السعادة في الدين والآخرى طيب العيش راحت القلب ثم أميات المحس الإنشراح يكون زنزائي من بسره حتى لو بوضيه في النار مسرورا لأنه الله عز وجل حتى لو حل به من لا يرى ذلك إلا في من الله عز وجل فالإنسان ربنا اللهم أن نزلك لكم أن يجعلنا من الإنسان هم الحقيقة هو أنعم الناس عيشا وأغيقهم بالا وأضمانك وأجدهم تماما في القلب فعليك يا أبي أن تكون محققا للإيمان الله عز وجل أن هذا الإيمان شجرا شجرا يحتاج إلى رجل، يحتاج إلى ما هو الرقم وما هو الناقل الذي اصطابه هو التي شرحها الله عز وجل يتنمي الإيمان وتكمل الإيمان وطول الإيمان حتى لا جه ويذوب الكلية فالعمل الثالث بالإيمان في منذرة الماء للأشجار فعليك يا أخي أن تكون دائما في الله عز وجل دائما معظما لربك هارفا من عقابك جاهلاً محيطاً يا ربك وواجه لتواجمك قد أقول قائمة كيف الطريق الذي يصلني إلى الله كيف الطريق الذي يصلني إلى محبة الله أنا أحب أن أن من يحب الله ويحب أن الله يحبني أنا أقول خيشت الجرسة خفيفاً فأمل تلستك هذه النعم التي تترى عليه ليلا ونهار وهذه المقام التي تمسحه عليه سردا وشهارا من اللي أنعم بها من الله عز وجل كما يحب الله عز وجل لما يأخذون به من النعم وتقعنا الآن والله نسل الأعلى لو أن رأينا ما سأعطاك عشقك يلاك تحبوا هؤلاء تحبوا طبعا أن النفوذ مجبورة على نحبك من يحسن إليها فما ذلك بالنعم لذلك لا تخصى فإن له نعمة الله يخصوها فأنت شاهد نعم الله عليه وحين أن تحب الله عز وجل فأنزتني أن الله يحبك هذا وهذا هو بيت القصير كما أقوله ليس الشأن جاء أن الله لأن الشأن يحبك الله الطريق إلى أن لا يجبك شيء بسيط ماذا في الآية أو قال بعض السلف إنك رفعان آية تسمى آية المرحنة يعني آية الانتحان وهي قوله تعالى قل إن تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله زعموا أنهم يحبون الله فقيل لهم الميزان والقرهان بسيط ابتبع الرسول عليه الصلاة والسلام الى اتباب الرسول صلى الله عليه وسلم تحبون الله حقا والتمر ان الله يحبكم هذه التمر وهذا والشأن ان الله يحبكم ولهذا ما قال الله عز وجل في وإنكم تحبون الله فاتبعوني تصفقوا في جعوان فالقال يحبكم الله وهذا وشأ أن الله يحبك أن إلى الناركم أن هنا قد استمعنا إلى في الخير ونفسح المجال إلى الأسئلة لعله أن يكون فيها ثوائد فكما قد غابط الله في هذا المكان الذي هو أن تقاير الله فإن حد تقاير الله المساجين وبانتبار هذه الفريضة ومحطار الله فيها هذه السماء المدارة حسن الله تعالى أن نرزقنا جميعا محطته ومحطة ما يحبه من الضعان ومحطة من يحبه من العشقاء وإن جعلنا هجاء المفتدين وصالحين ومسلحين إنه جواب المفتدين والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه جميعه Oh, my God. هذا فسوى الله هو أن يقاسل الإنسان لتكون سلمة الله العليا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولة عن الرجل يقاتل حميله ويقاسل شجاعة ويقاسل ديرا مكانه أي ذلك في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة مانعة قال من قابل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله فكلنا نجاهد ونقاتل لتكون كلمة الله والعليا كإنه بسبيل الله ولا ينسنع أن نشاعد المقام المقاتلون بسبيل الله من خرانة الله عز وجل ما يكون أشجعا لهم على المضيف جهادين وقد ذكر المؤلقين أن ساد النبي الله عنه وهو القادر الفرس لما وصل لما واصل الى نهر جسر يفتحوا دراهم قالوا قالوا خرجت من هذه من, من هذه النهر فاضلها واغرق السفن وكثر الغسوق لا يلحقهم المسلمون المسلمون وقفوا عند النهر فجاءوا إلى سيد بن أبي وقتصغى بالله عنه وقالوا له إن المجينس عبروا مع الوراء قتلنا بالحاقين فماذا فيقال لحظا ما جاء وأنا أن سبيها سلمان الفارس وقال له ماذا ترى يا سلمان في أمريك فإن الكرس دار عبر النار وقصر الجزير السفن ولا طاقة لنبيه فقال له يا سعد أنهلني حتى أنبرة القيوم فإن كانوا على الاستقامة فإن محكمة محمد أكثر من بني إسرائيل والله تعالى فأسفرق البحر لنوسى لأبو سلمان الله في جن فإذا في الليل يقول لله جعال رقوعا وزجودا وإذا هم في النهار يصدقون الحرب ويتفقدونه فرجع الوليس بعد ثلاث ليار وقال يا سعد وجد ترقون أهلا للنصر والجيء فنبي فجعال سعد لله من قيب وقال إني واطف على النهر وإني مكثر كلاما فإذا خطرت قارث فأعذر النهر والنهر يمشي وجزي يغلف بذله ففعل هذا فعبر القوم عن آخرين إجالة ورفدان حتى إنهم ذكروا أن الفرق إذا فعلا أخذ الله له رضوة من الأرض واستراح عليها مما وصل السيف والله على كل شيء قدير. ولما عبر النهر عاجز الفرس أن يقضوا أمامه وقال بعض النباد إنهم لا تقاتلون إنسا وإنما تقاتلون جنا ثم هارفوا من المدائم وتركوا آسمتهم ووحد التاج تاج حسرا وجيء به إلى الممين عمر في بينا ما فق ولا خرض الواحد أن جواهد قوله حتى جيء به إلى مكان خلافة فأكون كل من قاتل في سبيل الله فإنه أن الله سبحانه وتعالى يظهر على يديه لكن ما نتنع هذا يقول في المبالغة فيه والعبه بالله عز وجل نعم هذا يقول قبل الشيخ قائمة بالإيمانة في تنصف ودأت إجراءاته أحسن كتاب كتاب الله عز وجل ثم ما صح عن النبي الله صلى الله عليه وسلم فأنا أنصح المفواني أنصحهم برجوع إلى التألة عز وجل وقرائي بتتبر وتمحف وإذا قرأ الإنسان فإنه لا بد عن الذين طيبه وحسنت القول له عز وجل وأنزلنا هذا القرآن على جبل فرأيته خاشا وتصدع من خشة الله وقال تعالى الله نزل أحمد حبيبه كتاباً متشابهاً ما ثاني فاقشروه للهدير بالليل يخسر من لما تليم جميعهم وقريبهم بداه كلّه ذلك الله يغيب من الباب وفي الاشياء الرحمن الرحمن الرحيم عن نفوت في القلوب والوصالة الماضية لحفظ الأرواز في العمل في القلوب أما وضع الزراهن في القلوب لبين فهذا عند الحاجة هذا دأس إذا لم يجب مكاناً نأخذها ما لنا فيه سوى هذه القلوب فإنه لا دأس دوابها فيها ولا نأخذ منها بائدة وذلك لأن هذه القلوب ليتكت تدعاناً مئةً في المئة فيها بمعنى أنه جميع معاملتها معاملتها بغوية وإن لو كانت معاملتها كلها معاملة بغوية لقلنا لا جزء أن يجعل فيها شيء من ناره وأن العمل في نفس قلوبه فإنني أكون ثبت في صحيح عن جابر جاء الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن لعن في الضباء خمسة لعن آكل الضباء وميوخله وشاهديه وكافده فهذا الخمسة كل من العنوم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ركس في الزجر عن التواقف في الدنوب وإزادة الغداء وعما لا في البنج ولا تجد الغداء فإنه راضي بذلك راضي بهذا العمل المحرم والجداد المعسية معزية لأن الله يقول وقد نزل عليكم في الكتاب ما بها, بها حتى في حديث معين لا تقل معه حتى غربي علي المغير إنه إذن نسبه صديدة الشيخة ننعوه لأن بعض الأجبال تستخدمون يتفهم لفردينها هل يصلت الآن للأجبال ومع ذلك الأسفار مع عدل كيفية زحليها الأجبال لا إما شيء الله قاله الذي خلق في الأرض جميعا والأجبال هي في أسفلها فالعصر فيها الحلم ومن ادعى أنها بما لما يحرم فالراتب التميه وإلا فلا يحل لله أن ينتعى عباد الله في الشك حناف في لما نشهره لأن هذا يضر على المسلم فإن المسلم داخل من هذه الأجبان وهو يشك فيها صار يتغدى بطعامه يشك فيه وهذا يؤثر على قلبه لأنه حرى مصر لن يهيل فلا يحب لأحده أن يشكك المسلمين بمضماته ومشروباته حتى يتبين الأمر وإذا تبين فإن الواجب على المؤمن أن يتجنب كل ما فيه محرم ويستعد له أن يدعى كل ما فيه شفر والنبي عليه الصلاة والسلام كان وارفل مما تبعه اليهود ولا يسأل كيف تبعتمون ولا كيف تبعوا ولا يتحاشى من ذلك فقدوه لهم يقف يلاه بخيضة ويجزل أشاكم فأكلمين وكذلك دعاه غلام المدين في المدينة إلى قدس المشاير وإهاية المسلحة فأكل وكان ورع أصحابه ولا كما وما كان الأمر لم نعلم أنه وقع على يجن محرم فإن العصر الحزم لقوله سعاله الذي خلق لأمناه الأمر نعم. هذا السائل يقول لك أنه شاهد الأفضل العلمية لكي يفعز أن لا بأس إذا شاهد الإنسان ما أمتحه به في ديني والدنياه بأن تنفق التنفاذ فإنه لا بأس به لأن التنفاذ آلة إن وضعتها بالشرط هذا الشرط وإن بالخير هو خير ولكن لا تذنوا أن يقول إن من أوزع باقتناء التلفزيون على ما نراه الآن من هذه البرامج، فإني أرى أن العاقل لا ينبغي له أن يفتل بيته التلفزيون وهو في هذه الحال التي نسمع عنها وإلا يحب الله أنه لا يفتل في بيتنا ولا يستمع ولكن لكن نسمع عنه أنه ورد به لا تلق في أن تعرض أمان المصرين وأمان دي المنورة فبناء على ذلك أنا أنصف إخواني الله لأن غالبه شر وإنسان الذي يقسم إلى غالبه شر لا يمكن أن يتخلص له هذا الحقيقة غلق جانب الشر على جانب الخير على ولكن ولكننا لا أقول إن مشاهدة التلفزيون حرام بمعنى أنك لو بعيدة مثلا وعند رجل تلفزيون وضار فيه الأخضار مثلا أو على حاليه الدينية أو طواب القرآن فلا أقول للملاء الحرام عليك لأنها بشيء مباعي لكن أقول أفضل مالك لك سنوارة ليك على أفضل خطيئين لأننا لا أفضل يعني أننا يتركوا للمعنى البطر وأذن نعرف منه أولاده وأهله نعم وهذا سألنا نقول قليل الشيطة على الزواج في طول الأفضلين ماذا؟ الولاة ديارة الحكومية تساعد على الزواج نعم ولا ما زلنا في هذا، لكنني كفر أستوان زين وعن الشيخ عبد العزيز بن باع لأن لبينها مصافا لزمته من مننا، وجعلني شيوخ والشباب يطلبون الزواج، فقمت وأقول له إن كان تقولن معذوركم على أربعة ولا بس، نعم، هم يقولون هذا أنا لا لا لا عبد الله، ليس شيء ولا عندي شيء عبد شيء من النساء. أن معروض الزواج إراهن النقدية فهذا يقطقون عند بعض الناس فإن الإنسان الذي يحسابه للزواج وليس أنجهما يتزود به يعانون الزكاة ولا حاجة فيها وعانون على الزواج هذا من الأمور المطلوبة لأن للزواج ومصائح العظيمة ما هو معروض ذاهب وبهذه المناقبة أنا أحسنكم أنتم وأسمع أنكم يا أهل أنه يكون طائفة من زنفيات متقاربة متعالفة فحبكم على أن تحدثوا هذا الحص على تزوير شبابكم حتى يتم الخرم الجميع وأن تقلل من البهور تقيموا استطاعهم من لا جاكت عن البهور أو زادا مفتاحا جيما قلت وأنا على بنتي كرة وجلدة. من هذا لا وآدم المكاة بركة أي سمه مؤونة وكلما أخذت المؤونة وكل المكاة جعل الله به البركة والإنسى بين الزوجين لكن كلما كثوا عنها الزجاج فإن مبوض تعطب وهذا شيء مشاهد هذا شيء مشاهد لأن خمسين ألف ريال هذا أكثر ما يوجد خمسين ألف ريال لا <تصفيق> يا أخي فهو الله يا قدمنا أكثر ما يوجد خمسين ألف ريال نعم خمسين ألف ريال إذا تزوج المرحل أغضب خمسين ريال وواجهها غير صالحة أو عليه جدا أن يضلطها ما يمكن يضلطها حتى هنا ونحقين ما يجب أن يضلطها هذا جزء لأنه خاصنا عليه خمسين ريال وما يمكن أن تقوم يذهب هذه خمسين بدون شيء لا لو تكون عشرة ريالات أو, أو مئة ريال أو أقول عشرة ثلاث ريال لو تكون هاتفة يمكن نسأل عليه لنقذبها إذا لم تصع حال بينهم أنا أرجو أن ينظروا في الموضوع وتكون قدرة صالحة لتقويتهم كذلك أيضا نحذر كل من المسألة انتشرت لأيناس وهي محرمة ويما يسمونه بالشرع يأتي الزنوب ودوجته أمام النساء كاشكات ويجتمعها إلى جنبها بفروسي وأنتما من بسم الخاتم أولئك يرى في غمها الحلوة أو مع صديق مال النساء في هذه الحال على خطر ولله بالله وسبب المبكمة ولا جد المحرم ولا جد وأيضا أقول أحس بإيمه كل واحد ربنا يعز صوت هذه النساء مع من زوجتي وحين حين يذهب بزوجته بدل ما كان جاه راغباً فيها ومشبقاً في إجمال إليها إذا وجدت النساء من هو أجناً يحتجي ويبقى زوجتي. كما جرى ذلك لبعض الناس الذين أكتفنا عنهم في, القبيلة رأى في من زوجته فقط وكان غنيا. قبل الشيخ قطاع يقول الوزن والخارج ينطور عدد مباركا ومسك في اليوم في المتغسير عدد يسعير عائل الوزن وراء ينطور وزدار مهنس قطاع الوزن قطاع الوزن قطاع الوزن قطاع أزكى من يقول أمير الشياخ الأشاد بالحديث وأصدقائه إلا ولا تقول لعبد الله يسحب الحب للحب أي الجمال وما شاء لهذا جسد الله طرقين أحمل هذا أن نقول إن الحب للجمال يجب عليك أن تنظر لأن هذا محرم ولا يجوز إن من جاءك جاء هذا الجمال لا بد أن تنظر إليه نظرته تنقطع لا مرة يبتن في الإقوة وإمان بالله وكل شيء تنظر إليه نظرة تنبتع أو نظرة تنبتع وشهوة قلتني آلا حرام عليه إلا كما منقر له فيه إلا على أزواجه أو ما ملكت عمانه فإذا رأيت نفسك أنك إلى هذا مع محبتك له الله فحاول أن تقضي على صفة كولك وأن تجعل محدثك بالله عز وجل حتى ولو كان قد ميحا غير جميل فإذا لم تستطعني هذا فأمرت عن ذلك لا فسأقول ولا صدق هذا سائل يقول مضيلا الشيخ خلال مساهلة الشركات الموجودة في بلدنا حاليا في الزراعة وغيرها على أنه إذا كانت تضعي بارس لكله فتأخذ عليها أربع <تصفيق> <تصفيق> المساهلة في جميع الشركات التي تره عن في القنوب وتحفظ عليها فائدة فمنها إلى رأس الناس المساعمة في هذه الشركات محرمة لأنك تدخل إلى نفسك رجل وتعطني معناك وهذا حرام العريق ولا ترقب نساعد قرية نحن لا, لا نحصل شركة معينة لا تمنى نقول كل شيء يتراني من ثلاث ولا تشاركيه عددًا وأبواب النصة الكثيرة ولله الحديد والرغا لا أعلم أشياء خطها لها أعبو أبو, أبو. يشي. يشي. يشي. أبو, أبو يعني أبوه لكم أنسى قد ولا تأكل ذلك لأن آكل الجبا كما قال الله راس يا أيها الذين آمرتك الله وضعوا مددين يا جباي المنون فإن من شاء الله فأدني حربي من الله ورسوله هذا العيس ما ورد في آكل الميشة فآكل الجبا أشد جسما من آكل الميشة وللأك ذلك قد يساعد ضغيلة الشيخ وقد يساعد أحد الأشخاص في ناغ الدياني وهو فهو لا يعلم التعاملين بلا متعاملين إذا كان لا يعلم فلا أقول أنه استعامل معاملين بها هذا لكن إذا كان على أولينه أنه استعامل بالمقرر هذا قضينا في الشيخ عام في غرفة العزائية وقضوا علينا الناس صغروا في كيادة الشركات وإنا علموا بأن المحرم ذهبوا إلى المسؤولين فيها وطلبوا فيه سطح الشركة وقالوا عقل الدرائب وقضوا أوراقهم لكن المسؤولين حدوا فما لأسمع الجسام أجل هو أجل لا يوجد الرئيس أنه إذا أراد عظمنا سلت من أغيره على أكل الهدى ولكن من هذا الوضع عن الشيطة ويقع شريطاً فيما مجاجعة الرئيس إن خالي على مقدار الهدى ففاستخده فخلق صنوه وإن خالي على أخرج من, من الرئيس والدائدة لأن العمال المسؤولة تكون على ما على هذا إذا كان الآن قد ساعد يحلم ولم تسلق عن تسلق الشركة في يوم الأيام أن هذه السراع التي عند الشركات حبتنا تسلق دولة الشركة تعطوها وتسلقها في النقائب المباركة <تصفيق> أو لأنه من من إنه من من لا في الفاستيفه انه مصدره كل قدره على ان اخذها واحدا او في ولا او مناطق عامه ولو لانه يوجد في حتى نقول ان دعوه ترى من اولى واسب ان الناس دين جاد ان تتبع هذه الأشياء المحرم لا ورد استقرار الى الله بها مما يطيب الله له عليك لا إمامي الكخير وصريح تخلص ريح وإذا نور المخلص سيبني المخلص صوبة يُعجر عليها سيُعجر عليها على الصفحة عن من هذه النادورة ومن هذه النادورة إماما صديق الشيء قال في غرفة واحدة مع محرم اللالب إذا دعت الضرورة لذلك بحالة الشفاء لذلك وفي حالة ضرورة لأنها لا لا لا الله في دراس الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قمر أن يفرق بينهم في مراسل إذا بلعوا عشرة فيه بين الشيخ الأكثر يضيح محلات للإيجار وأتي أخذها لمحلات الفيديو وللتسكيلات الغلائية ألا لآدم الحل الذي ترونه لك جزاك الله الخيرا حينا إذا قمع الإنسان تلقين للتأشير فإنه لا يحذر له أن يؤذرها حراماً يفعل فيها المعفية يأتي لها حرام أصحاب الجن والدين أو البيان الشبه مقرمه أو الذين يرادون فيها أو الذين يجيبون الذين يؤذون هنا الوعدة حظيم فإن هذه المباينات كلها فيها لدينا فأنا فيظهرون أن هذا الأمر قدال وهو بالحقيقة والذيئة فكل من أكثر شعباً تكرمين لأجل أن يعمل هذا ما لكم ونعينه على الدفن والإنوان فقد طلب الرجال والدعاون على الإنسان والإنسان والإجابة التي اكتسب هذا العقل تقول محاماً عليكم رضينا الشيخ هذا حالسان يقول هل يحدونه في صلاة الإجزاء على صلاة المدر والخصر وذلك السبب. لا إذا أراد أن يجمع يجد الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه جمع صلى الله عليه وسلم بعضه فبدأ الهفوض قبل العظم وجمع حين الدنيا جمع رحيل فبدأ بالنهر حول الإجزاء من نام عن صلاة المتعبدة مثلا وَلَنْ يُكُنْ رِبَهُ من يُوْقِذُهُ فإنه إلى وراءه يقضيها بالتركيب ويقضيها بالأولى وأننا يقضي بعض العالمة يقضي كل ثلاث الماء مع, مع نبيوتها فهذا العصر العوام إذا كان هذه طرواء مع الضوء والعصر مع العصر والمغر مع المغرق والعشة مع العشة والكتر مع الزجر هذا خطر لأنه كان عليك طرواء تصليها جميعاً صركاً يقضيها بالسطور قامت بسرعة صلى الله عليه وسلم وإذا كان عليك سرعة الظهر ووالذي كان يصيّون صلاة العفر فإنك تردن معه دوليّة الظهر فكون ذاك ظهرا ولا معصّا ولا أجلس ساهلية لأن السرعة نعم فما الصلاة في التوم الذي وضع على عظم، وهل جميع الواعدين وليس هؤلاء مجزاة بالطعيمة؟ الرد لا زنادك، إنما المسك الشو مسك هو الذي يقول خمر، مطلما الله يقول كل مسك خمر وكل خمر حار، ذا الشيء الذي الرد. جعلت نسلا من الصخور عالية بحيث يقف خور ثعلب ولا، فإنها بدورها خمر، والخمر قد صرف على العلم في مجالس، ونفث مجالس مع نجوى البشر، يمرها نجوى إذا من عالم من الخمر والندب والعصافير والهداة ورذل من على السراب وشجره، ولكن هل ونجاحا هل ونجد النجاح في منعنى أن من يجب عليك أن تأخذ دورة مهم في البورة المعين ومنهم الأمس العرض على أن نجاة الدكسية خلقه إذا قد دورك هل من يجب غسوف بعض العين إلى أنه ليس نجاة الدكسية وأنه مطابق من هذه النجاة ونجاة ولا يجب عليك أن تأخذ دورة وهذا هو صحيح والرجل المريض ورأيت لأن ربنا خدمة ما أمر المريض صلى الله عليه وسلم بغسل أوعييه، ولأن خدمة الحمين له عن أمر بغسل أوعييه، ولو قال الحاكم المريض يأمر صلى الله عليه وسلم بغسل كما أمر بغسل أوعييه الحمين لا فإن أصبحاره إذ الله عنه لما أبن الحمر حردوا بها وأرافوها بأسراء المبيل وصير من الآية والمراهن الله صلى الله هذا الآية عنه من الجاسة وأولا النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجل أنا فقال له الله الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام إِنَّمْ لَنْيَ حَرْبَنَهَا حَرْبَنَ زَرْبَنَهُ لأن فقال حربة ثم آراد الحمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقوله في رأسه راوية ولو كان ذلك سجع أمره في لا راوية دعي ما تقولون في قول الإفعالى إنما تعمرونه والنفر والأمصار والأسلام تجس من عمل الشيطان تجس أما قل الله تعالى قل لا أجد بما أمك إيدي محرم علىها أن يبانر إلا أن يكون منتجا أعلمنا سروحا أو لحنا في مزين فإنه ميز وقال البيانات الأسلام حين أمر ربضا النابئ إنما هو عند قال من الجرس هنا فيه فقيل جرس من عمل الشرطان وأيضا يمنع وأن يقول امراض الجرس هنا عن نجلة أن النوج والعنصار والأثنان يرسك نجلسة مجازة حصية هذا على أن امراض الجرس هنا الجرس المعنوي من عدل وليس مع ذلك لو انسان خفل معنصار من هذه المعنى الخمر إن هذا لا أجعله. هذا سائر يقول فضل الصيغ أحد أيام رمضان مدد الوعد للنفي بقبل الوقت خمس دقائق. أظهر بعض المسلمين الذي لا سبعة رجال. هل يجمعون مداه؟ هل الذي لا سبعة مداه؟ القضاء علم أن هذا الجهاز بعد آلي بأكثر خمس دقائق. استملاه لي. مجال أن المؤذن الذين تنعوه لا يؤذن عارف العروف فإنهم يرى أكثر على أداء وتعين أنه مؤذن قبل غروب لا, لا يدنه مقدرة لأنهم أكثر مجالين وقد في خبيحة بقالب إذا أمان ينبرل يومها فأخطرنا في يوم الغيب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلع في الشمس وإن أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لقرار لأنه رغمه بالقراري لنقل والقراري محطوظا لأنه لو كان قراري واقباً لكارم بالشريعة والشريعة محطوظة ودائية كما قال الله سعادة إِنَّا نَعِمِ الزَّلْنَا بِقْرَى وَإِنَّا لَهُمْ لَحَافِرِينَ أنه لا على ذلك لا وإن عليهم بعد أن أفضلوا أنهم متعالين إلا لأنهم أفضلوا جائعين وإنسان نقوم بأن يباهي في الفطرة فهو يقولون أنهم فعلا نعود المبيه سمع المعاكمة أفضلنا فنقول الله أفضل عليكم, عليكم إخوة الإيمان والإسلام في كل زمان ومكان في الختام نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المادة العلمية الطيبة التي قدمها لكم إخوانكم في تسجيلات الدعوة السلفية بالقاهرة